به في الناس أولا لكونه متمكنا من ذلك النور كالشخص الذي يأخذ مصباحا يتمكن منه ليضيء له الطريق أحسن ومن الأسباب عندك لا يعني في قوله عز وجل يمشي به في الناس لماذا ذكر الله عز وجل هذه الجملة عندك لعدم تأثره بهم أيضا لحصول الانتفاع به للغير أحسن أخذنا فائدتين في هذا المثل فمن يذكر عندك أن القلوب تموت وتحيا وقد قسمت القلوب إلى ثلاثة أقسام القلب الصحيح الحي السليم أحسن و. القسم الثاني القلب الميت والقسم الثالث هو القلب المريض الذي تمده مادتان فهو لما غلب عليه منهما طيب ناخذ فوائد أخرى في هذا المثل الفائدة الأولى أن إحياء القلوب إلى الله عز وجل فهو الذي يحييها وهو الذي يميتها لأنها بقبضته سبحانه وتعالى فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فهذه القلوب لن تحيى إلا بالله عز وجل وقد جعل الله سبحانه وتعالى أسبابا لإحياء هذا القلب ونعشه وبعث الحياة فيه من هذه الأسباب استماع القرآن رب آية تسمعها يكون ذلك سببا في حياة قلبك وروحك رب آية تسمعها وتفقه معناها وتفسيرها يكون ذلك سببا في حياة روحك ومن الأسباب أيضا رؤية أهل الإيمان والنظر في أحوالهم لا تختلط بأهل العصيان فإن قلبك سيمرض وسيموت لا تكثر من المخالطة لهم حتى لا يموت قلبك بل انظر إلى أهل الإيمان وخالط أهل الإيمان تجد أن قلبك بدأت فيه الروح شيئاً أو الحياة شيئاً فشيئاً وانظر في أحوال أهل الإيمان كيف كانوا مع الإيمان متصفين وملتزمين ومستقيمين السبب الثالث معرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته والنظر في ذلك أنت إذا تأملت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أحسست بحياة لقلبك بحياة بدأ القلب ينتعش ويحيا حين كان ميتا غارقا في الدنيا كم في الدنيا من أمور ومن مشاكل ومن أهوال ومن مصائب تغلب على القلب فيصبح مظلما ميتا مريضا لكن عند أن تأخذ كتابا تقرأ فيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وتطلع في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ككتاب صحيح الإمام البخاري وكتاب صحيح الإمام مسلم وغيرها من مصادر السنة تجد أن قلبك بدأ يحيا شيئا فشيئا ومن الأسباب النظر في آيات الله عز وجل النظر في آيات الله عز وجل الكونية اخلو بنفسك وتأمل وانظر في ملكوت السماوات والأرض تأمل تجد بعد انتهاء التفكر أن قلبك قد صار حيا لذلك طلب الله عز وجل من الناس أن ينظروا وأن يتفكروا أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت هذه أمور ينبغي النظر فيها لأن فيها أو لأن بها حياة القلوب والأرواح ومن الأسباب أيضا التفكر في أحوال الإنسان نفسه تفكر في نفسك كم أعطيت من نعم لك أذنان لك عينان لك يدان لك رجلان أعطيت نعما كثيرة النعمة الواحدة توازي ملايين العين الواحدة توازي ملايين أعطاك الله إياها فإذا ما تفكرت في نفسك ونظرت في أحوالك ونعم الله عز وجل عليك رجع قلبك حيا بإذن الله قال الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون في أنفسكم تفكروا في أنفسكم وتبصروا ومن الأسباب التي يحيى بها القلب بعد أن كان ميتا أو مريضا سقيما الضروريات التي يحدثها الله عز وجل للعبد فتضطره إلى الذلة لله سبحانه وتعالى هناك أمور تكون سببا في حياة القلب تأمل شخصا قلبه ميت قلبه مريض إذا وعظ لا يتعظ إذا ذكر لا يتذكر فإذا جاءته مصيبة إذا به يسكن ويذل ويلين لربه تبارك وتعالى ويكثر ويلح على الله عز وجل في الدعاء فحين فحينئذ يصير هذا القلب حيا بعد أن كان ميتا بسبب وجود ما يضطره إلى الذلة لله عز وجل والاستسلام له واللجوء إليه الفائدة الثانية أن الحياة الحقيقية والطيبة إنما تكون بالإيمان والعلم والاستقامة، لذلك قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه أي بالإيمان وبالعلم وبالاستقامة، وقال الله سبحانه وتعالى مبينا أن الحياة الطيبة ليست إلا لأهل الإيمان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهو مؤمن هذه صفة حالية وهو مؤمن فلنحينه حياة طيبة أما المعرض فإن قلبه ميت قلبه مريض ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة شتان بين المعيشة الضنك وبين الحياة الطيبة الشخص إذا سمع الحياة اسم الحياة الطيبة يشتاق لها ويتمنى أن تكون بين ذراعيه يلمسها ويحسها لكن إذا سمع المعيشة الضنك يشمئز من هذه العيشة ومن هذه الحياة إذن هذه الحياة الطيبة لا تكون إلا بالإيمان وتكون بالعلم والاستقامة أما من أعرض فإنه لن يذوق إلا المعيشة الضنك ومن الفوائد أيضا أنه لا يحصل لأحد نور في حياته إلا باتباع القرآن والسنة لأن الله عز وجل وصف القرآن والسنة بأنهما نور فمن اتبع النور اخذ او صار يمشي به في الناس قال الله عز وجل عن المؤمنين واتبعوا النور الذي انزل معه ما هو الذي انزل مع النبي عليه الصلاة والسلام نور الوحي نور القرآن والسنة لأن السنة انزلت كما انزل القرآن قال الله عز وجل وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم أنزلنا إليك الذكر أي سنة لتبين للناس ما نزل إليهم أي القرآن فالسنة منزلة من عند الله عز وجل وهي مبينة للقرآن وهي مبينة للقرآن الكريم فإذا أردت نورا فلن تحظى به حتى تكون متبّعاً للقرآن والسنة. واتبعوا لحظ هذه الكلمة. واتبعوا النور الذي أنزل معه. ومن الفوائد أيضاً أن الكفار يتقلبون في الظلمات في ظلمات كثيرة بلغت كما ذكر بعض أهل العلم عشر ظلمات. عشر ظلمات لذلك جمع الله عز وجل هذه الظلمات وهذه الظلمات على ما يلي ظلمة الطبع طبع الله على قلبه والمطبوع على القلب على قلبه لا يفهم ولا يعقل لديه أذن لا يفقه بها عين لا يفهم بها قلب لا يعقل به وهكذا ظلمة الطبع على قلبه كل كافر مطبوع على قلبه أصابته ظلمة الطبع الثانية ظلمة الجهل هو جاهل ولو عرف ربه تبارك وتعالى لاسلم وآمن ووحد ربه ولم يشرك به شيئا الظلمة الثانية ظلمة الهوى أنه كان متبعا لهواه هو يريد الدنيا يريد الدنيا ولا يريد الله والدار الآخرة فلذلك يعيش في ظلمة الهوى والهوى يهوي بصاحبه في مكان سحيق يهوي به في الضلال ثم يهوي به في النار والعياذ بالله وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه ولأن فيه الهوان إلا أنها انقصت منه النون هو هوان وذلة الظلمة الرابعة ظلمة القول إذا تكلم هذا الكافر فإن أقواله وكلامه كله ظلمات ليس فيها كلمة نور وإضاءة ليس فيها مسكه من خير أقوال مظلمة لا يحبها الله عز وجل الظلمة الخامسة ظلمة العمل انظر إلى أعماله لا يعرف الله لا يعبده لا يوحده لا يقوم بشيء سوى أنه يعبد نفسه يعبد شيطانه الظلمة السادسة ظلمة المدخل فكل مكان يدخل فيه يجد فيه ظلمات ليس هناك نور ولا بصيص من إضاءة أو نور الظلمة السابعة الظلمة المخرج إن خرج من أمر أو مكان فإنه يكون في ظلمه لا يهتدي لمصالح نفسه أبدا لا في مدخله ولا في مخرجه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أنساهم مصالح أنفسهم الظلمة الثامنة ظلمة القبر هل تجدون الكافر ينور عليه في قبره أم أنه يجد الظلمات العظيمة التي لا تحتملها النفس ولا القلب ولا الروح الظلمة التاسعة الظلمة القيامة لأن في القيامة ظلمات هو يتخبط فيها وإذا أراد أن يمشي إلى الصراط وجد الظلمات ليس بين يديه نور بخلاف أهل الإيمان فإن النور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم الظلمة الأخيرة والعاشرة ظلمة دار القرار ظلمة جهنم وجهنم دركات بعضها أشد من بعض بعضها أظلم من بعض هذا يدل على أن الكافر يعيش في هذه الظلمات في حياته الدنيا وفي الحياة البرزخية وفي الحياة الأخروية في دوره الثلاث يعيش في ظلمات بخلاف المؤمن فإنه يعيش في أنوار عشرة هي عكس ما ذكرنا يعيش المؤمن في أنوار عشرة وهذه الأنوار العشرة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة فهنيئا لمن أخذ بأنوار عظيمة يهتدي بها في حياته الدنيا وفي حياته البرزخية وفي حياته الأخروية من الفوائد أيضا أن الحياة والنور هي جماع الخير وهي جماع الكمال والسعادة لا تحصل لك السعادة إلا بهما. لا تحصل لك السعادة إلا بهما. ولا تقل والقدرة أن أكون قادرا فالقدرة هذه ليست شرطا في السعادة، وإنما هي شرط في التكليف. شرط في التكليف. أما في السعادة فلا. أنت محتاج إلى حياة ونور لتكمل سعادتك. وتكمل حياتك فإذا احرص على توفير الحياة وعلى توفير النور ولا يكون ذلك إلا بما أسلفنا أيضا من فوائد هذا المثل أن الفراسة الإيمانية تحصل من وراء الحياة والنور لأن الفراسة الإيمانية التي يصيب الإنسان بها هذه تحصل بسبب النور الذي قدفه الله في قلب ذلك المؤمن إذا به يصير في فراسة عجيبة وخارقة وصادقة فراسة عظيمة وبحسب الإيمان تقوى فراستك بحسب إيمانك تقوى فراستك وتأملوا إيمان الصحابة الكرام الذي طلب الله منا أن نؤمن مثل إيمانهم لما كان إيمانا صادقا كانت فراستهم صادقة فمن أفرس هذه الأمة بعد نبيها من أشدهم فراسة الصديق ثم يليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كل منهم قد أعطي من الفراسة بحسب ذلك الإيمان وكان إيمانهم صادقا وقويا ولهم في هذا الباب أخبار عجيبة وغريبة في الفراسة كيف كان يتفرس الصديق الأكبر رضي الله عنه وكيف كان يتفرس عمر حتى إن فراسته لتوافق رب العالمين فراسته لتوافق رب العالمين سبحانه وتعالى في تحليل شيء أو تحريمه، فصار محدثا من المحدثين الملهمين في هذه الأمة عنده فراسة قوية وله أخبار مشهورة في هذا الباب لكن إذا أردت الشاهد من هذا أنك إذا أردت فراسة قوية فتحل بالإيمان تحل بالإيمان والعلم وكلما كان إيمانك صادقا كانت فراستك قوية ومن الفوائد أيضا أن العمل السيء قد يزين عند أهل الكفر والضلال انتبه قد يزير لك العمل السيء وتقول هذا طيب لأن الله لم يعاقبني عليه ولو كان سيئا لأنزل الله عقوبته الآن ولا يعلم ذلك العبد بأن الله عز وجل يستدرجه ثم يأخذه من حيث لا يعلم سنستدرجهم من حيث لا يعلمون ينعم الله عليه بالمال والجاه والمنصب والخير الدنيوي فيظن أنه محبوب عند الله فيتجرع على الله عز وجل في الاستمرار على تلك المعاصي ثم إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز مقتدر العمل السيء يزين لأهل الباطل انظر إلى أهل البدع كيف تزين لهم البدع حتى يقول هذه طاعة لا نظير لها تقول له هذه بدعة لم يأتي بها رسول الله يقول لا هذه وجدت راحة في قلبي مع البدعة يجد راحة ولا يعلم بأن الله عز وجل لما علم منه أنه لا يحب الحق ولا يريد أن يتبعه أنه عاقبه بأن زين له عمله السيء فصار يرى عمله السيء حسنا هذا أحسن ما يكون كل الناس على باطل وأنا على حق وهي بدعة لم يأت بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سمعت بعض الأشخاص حين نصح في مسألة بدعة أن يتركها لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما فعلها فإذا به يقول والله إني لأجد لها لذة وراحة قلبي عجيبة وهي بدعة أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ لا يحسبن ذلك المرء بأنه على الحق فإن هذا أمر قد زُيِّن له عمله السيء لا غير الشيطان من جهة يرسله الله عز وجل عقوبة لذلك الشخص لأنه ما قبل الحق من صاع له ما أخذ به أرسل الله عليه الشياطين تأزه إلى البدعة وإلى المعصي أزة ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزة تدفعهم إلى المعاصي وإلى الضلال وإلى المنكرات دفعا شديدا من قبل الشياطين عقوبة من الله عز وجل عليهم إذن أي مبتدع يجد لذة لبدعته اعلم بأنه قد زين له سوء عمله إذا وجدت كافرا أو مشركا زين أو مشركا يحب الشرك ويحب الكفر ويجد له لذة فاعلم بأنه قد زين له سوء عمله وإذا وجدت شخصا يطوف حول القبور ثم يقول أجد لذه في صدري وفي قلبي حين أطوف حول قبر الولي الفلاني، فاعلم بأنه قد زين له سوء عمله وإذا وجدت شخصا يقول أنا ما شف الله مريضي إلا حين ذبحت عند القبر الفلاني للولي الفلاني، فاعلم بأنه قد زين له سوء عمله وهكذا الفائدة الأخيرة في جانب علم التعبير يستفاد من كل مثل فائدة في التعبير فإذا رأيت في منامك أنك ميت فتلك حياة قال الله عز وجل أو من كان ميتا فأحيينه وإذا رأى شخص هذا أنه مات وأنه حصلت له حصل له الموت وكيفية الموت فتلك حياة يبعثها الله عز وجل إن شاء الله في قلبه وإذا رأى الإنسان في منامه أيضا أنوارا ثم انطفأت عنه فذاك علامة النفاق وإذا رأى أنوارا تمت له حتى انقضى أو قضيت حاجته فذلك إيمان يتبصر به وعلم يهتدي به وإذا رأى نفسه في ظلمات دخل في ظلمة فتلك ظلمة الشرك بالله عز وجل أو ظلمة البدعة أو ظلمة المعصية بحسب حال الشخص كنت في مكان فدخلت في ظلمة اعلم بأن القلب قد طرأ عليه شيء من الشرك أو البدعة أو المعصية فاحذر ذلك وهناك أصول للتعبير تعبير رؤية في هذا المثل ذكرنا شيئا منها نكتفي بهذا القدر وإلى هنا وبارك الله فيكم.